فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِئًا وَلَا تُؤْتُ السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَأَبْزُقُهُمْ فِيهَا وَأَبْزُقُهُمْ فِيهَا وَكَسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَبَتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغْنِكَ حَفَّ إِنَّ أَنَّسَتُم مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أموالَهمْ وَلَا تَأْكُلُهَا إسرافًا وَبِدارٌ أيَكَبرُ وَمَنْ كَانَ غنيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ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 للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا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 خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق ثنتين فلهن ثلثا ما ترك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 من بعد وصية ينصى بها أودين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله وَمَن يُطِعِ اللَّه وَرَسُولهُ يُدْخِلَهُ جَنَّاتٍ يُدْخِلَهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوزُ الْعَظِيمُ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدودَه يدخل النار يدخل نَارًا خالدًا فيها وله عذاب مهين واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن فستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوهفن الموت حتى يتوهفن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا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 وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن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 ولا تعبلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسا فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدْتُمُوا اِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا, فلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيْنًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ, وأخذن منكم مِيثَاقًا غَلِيظًا ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقت وساء سبيلا عُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ واخواتكم من الرضاعه وامهاه نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم من نساءكم التي دخلت بهن فإن لم تكونوا دخلت بهن فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم وحلايل أبناءكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف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 فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ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 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا إلا أن تكون تجارا عن تراضٍ منكم ولا تقتلو أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ عُدْوَانٌ وَظُلْمٌ فَسَوْفَ نُصْلِيهِنَّ رَأَى وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرَ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهُونَ عَنْهُنَّ كَفِيرٌ عَنْكُمْ سَيَئَاتِكُمْ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّ اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّ اكْتَسَبُوا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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي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 وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَأَقْرِينَ وَمَا ذَهَّ عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إن الله لا يظلم مثقال ذره وإن تك حسنة يضاعفها, يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيماً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 وإن كنتم مرضى أَوْ على سفر أو جاء أحد منكم مِنَ الغائط أو لَامَسْتُمُ, أو لامستم النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا مَا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 والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين يهادون يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمعين وراعنا ليا بألسنتهم وطعن في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن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 وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَد افْتَرَى إثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُ نَفْتِي لَهُ وَظَرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ وكف به إثم مبين ألم تر إلى الذين أوتوا نصبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاعوت ويقولون ويقولون للذين كفروا ها أهدا من الذين آمنوا سبيلا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 إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها.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 فإن تنازعتم في شيء فرده إلى الله والرسول إن كنتم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا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 فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم بِمَا قدمت أيديهم ثم جاءوا كي يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسان وتوفقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم اذ ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنك كتبنا عليهم أن قتلو أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا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 فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم, فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا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 إن الله كان على كل شيء حسيبا، الله لا إله إلا هو، لا يجمع أنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا.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 إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم أو جاءوكم حصرت صدورهم أي قاتلوكم أو يقاتلون قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم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 فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانًا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية ودية مسلمة إلى أهله إلا أي الصدق فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة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 وكان الله عليما حكما ومين يقت المؤمن متعمدا فجزاءه جهنم فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه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 إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الأذّر والمجاهدون في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّ أَهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ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 إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون لا يستطيعون حيلتهم ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم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 فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالدَّالُّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً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 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَא ها أَنْتُمْ هَاأُولَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ فَمَنِّ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ من يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا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 ومن يكسب خطيئه أو اثما ثم يظلم به بريئا ثم يظلم به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمة لهم الطائفة منهم أي يضلوك وما وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلونك من شيء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 ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا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 وَإِنَّ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْقًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّنَّهُمْ وَلَأَأْمُرَنَّهُمْ ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأعام ولا أمرنهم ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَ مُبِينٌ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 قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيَّتَامَ في النِّسَاءِ اللاتي, اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ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 وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان غنيا او فقيرا فالله أولى بهما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 مذبذبين بين ذلك لا إله إلا إله ولا إله إلا هؤلاء وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا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 إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا, وأخلصوا دينهم من الله فأولئك مع المؤمنين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 اولائك هم الكافرون حقا واعددنا للكافرين عذابا مهينا والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك اولئك سوف ياتيهم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 وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طبع اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله رسل الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه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 وأخذهم الربا وقد عَنْهُ عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الرّاسِخونَ في العلمِ منهمُ والمُؤمنونَ يؤمنونَ بما أُنزل إليكَ وما أُنزل من قبلكَ والمقيمينَ الصلاةَ والمُؤتونَ الزكاةَ والمُؤمنونَ باللهِ واليومِ الآخرِ أولئكَ أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوحٍ والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون ويونس وهارون وسليمان وأتينا داود زبورا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 وَمَن يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّي هِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ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 يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وَأَنزَلْنَا وانزلنا اليكم نورا مبينا فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم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 فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة ذجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم